الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وصل مبارك على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه ومن طبعهم بإحسان إلى يوم ده. إن شاء الله تعالى وحنك بالله بإلنا آيات الصدن يليح سورة قاف إلى آيات الصد سورة الدارية ترسي قورة وحينو الدنبين هذا ما تعدون وحي الله يباهي لذين يباهي وي لكل أواب بأ الله يباهي حفيدنا هذا عذا حفظه من بأ الله يباهي خشير رحمن الله رحمنك باقيب الغيب جاء اللجم بقلب قلب نقشبا يقال لهم ادخلوا ها غلا بالسلام يلبقلي جلادك وكلا ذلك كانوا يوم خلود مامتي وارده ويه لهم وحا اسو ناد ما يشاؤون وحي دونا فيا جناده دخدهده ولدينا اكثر يلد المزيد زياده وهو والوجه وكم كثيرا يعني اهلكلها هلا أحلك قبلهم كون ادي كله جوه ومن قدن قرنيه كو صهم يوعشد كخوق بدن مين حجودا بطر الحجر قبر شدك روحه بنا فنقبو ويس سعدين في البلاد بلادي سعودين هل من محيص المك مل مل وق بدر الله لخدمتيه إن في ذلك أرنتا وحقوس كان لذكره وان يواعي أرجني ما لمن نحت كان هذاي له كوس وهذه قلب عقل قلب وحولينية والقصة مع مقل كنفاريي وابو الشهيد شهيد القلب وقلبي حاضر يا غافل تو خبري ان وفر بدن بان قرني هذا قدني وخا لوجتيدا قرني قد اسكو امدا با قرني با ليدا امسان قرني هلاغني كوول كوخو بدن بدن حق فنقبو في البلاد بلاد يي الاحمر انه ميلو ناسو فنقبو بالبيات ee gabaash iyo go doonayo meel ay ku gabadan rabaa iyo dad xad leh waxa ka wanaagsan faan qofil bixinta tijare iyo ganacsi iyo meel walba uu soo maray oo meel walba uu soo maray marka markay xaaladu saartay hal meexisde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 هل من محيص المال عذاب كله إن في ذلك أرنتها وحاكسه قالني من كان حوجا الذي كأعبر إياه رجني ميوان لمن أحد كان هذه له إسقى قلب عقل قلب وح فهمه وألقى ثاريعيا السماع مقل كود جيسي ووَنَشِيهِ دُلْ قَلْبِهِ قَلْبِيْ سُحَاضِرِهِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا وَانَ أَبُو وما بينهما أنت قلنا حيثا في ستة أيام اللحمة الموت وما مسنا نمطها بني من اللغوبة وحدها مالك الله وحوليها سمد أرض اليهود باوحي لهم اللحمة الموت مالك الله وحبه يصبت در نصيب إلى هنا الرعاية كالرعاية آياده كواسير الدين وما مسنا من اللغوبة الله سبحانه وتعالى مالك الله وحل الله سبحانه وتعالى سماه الأرض أبوري أنت أقول له حيث وحدا له تابته يمتشروا وحدا له تابته إياه وحصد عسى منده يعني هذا الكذول أني ألقى له وحنا ساق مر يبى ما ولقد كان أبوري يوال أرض أرضي وما بينهم أنت أقول له حيث في ستة أيام اللحم على الماضي وما مثلاً ما تتعبني من لقوك وحدا له مركي يهودة لأ الله وونصه ويسكليهم فاسبر كل صبراء أعاد كيسال لينيه على ما يقولون وحيليهين كوانوا أو مشركين تكوغليهين وصبيح تصبيح سوء بتلبسا بحمد ربك ربك حمد جيسا دي وقرنا قبل الضلوع الشمس قرعد سوء بحيدة هذا كهر وقبل الغروب لحيدة هذا كهر ومن الليل هبين كده يسنا فصبيح تصبيح سوء إياوات بارس سجود سجودها سلاةها الدبضان نبي الله محمد وحالوهنا أعاد كيسوء وحمد جيسا دي وحمد iya tasbiixdi iyo wax walba isku dar marka culimada qad badan ba waxay leeyihiin intii ka horreysay hijradda waxaa waajib ahay salaad qabla dulucayshaysi iyo qabla qorubayshaysi iyo salaatul leylka oo waajib ahay marka waa la nasaqay salaatul leylka waajib ka مغرب nabiga قبل dadka waa laga nasaqay wa laba salaadood uu nabigu yiri laba salaadood qofkii tukado xifdhiya waxa weey waa muumin oo yiri way jannada galayaa wey wa salaada ashrka way tasbiixdan adbaaris u joodi la leeyahayna salaadaha dabadooda tasbiixdan uu nabigu inaa socdo aqrinaa weey salaada lafteedana tasbiix waa la dhig فسبر سبر على ما شيء كسر يقولون إيلي إنه دباعتوك وجايا وصبيح تصبيح صو سبحان الله هذا بحمد ربك خبيج حمدك سادق و قبل طول الشمس قرحة الصوب حدة إذا كهر أو صلاة الصباح وقبل الغروب قرحة العدة إذا كهر أو صلاة ومن الليل في الليل هابين كده حديثنا فصبيح على الله وتصبيح صو أيوة أدبار السجود سجودها صلاةها دبضات وتصبيح دي عادية waa samay dhageysmarka nabiga lagu leeyahay dhageysoo yaacni wad maglid doonta bay ka dhigantahay yawma maliyun adii u dhawaaqay al munadiki dhawaaqay min meel meel u ka dhawaaqi qareebin oo dow meel dow u ka dhawaaqi macalidi wax way cid waliba ma malin way qailada wa kila afufa bil haqq dalika kaasina yawmul khuruji wa soo laga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 ye u xule barkaas ay soo bixi marka ku soo baxya waa maalinta wasta miidaga iseyooma maalinyu nadii u dhawaaqay al munadiqi dawaqi min makan min al ay ismuuna seexata dawaqa ku Inna anna kun nappu anna kun hivuani olainen, vohalla vohina lardin, kun miettii vain tilaa, vielä nä päi joku alma siiru, ahaa shuha haddi, jooma mäliu voi teshkku kuul ardu arduu aikalaan tilaa ihmu hakuada, siraaani joku suudtik digi, dälkä kasihasun, saurunu voi, alinaa tu shiida, ysiiru fuzut, va saurunu fuzut, va sidan shiiga inä jooma, entä dol, robba samadakso daaia, halinaa rob المهمار كي منيدو أي العدو المكان ككل العدو صدق منيدي نقال. مثلاً مكان كي كل منا الصمد على الجين من الجثث كقف قدومار كي كوباء الجيب على على كل حراب الصمد على جسود مركز دول كهود على جسده كي سيد النبات كوكالة يو صور دالان قو استماع دقيسي يوما ينادي المنادي من مكان قريب يوما معلومة يسمعون صيحة دواء مغلب الحق على كل عين ذلك يوم الفروج ومالتي صبح إن أنا نقول نحن أنا نقول حيوان ولينا ونمت وان دلولين المسير يوما تشقق الأرض وحوي واكي فو بسود دعية جسده كي باصور دالان أيه روح دين والله أمزور روح دين وح يكبره حي. بونك الأصفو بيدخل Ruoja, jolla jäskyt kädet, joten. Jooma, mä liu, jetaa, kuul ardu, luku, deldillaai, annu, mä paku, ota, kudelillaai, siraja, siraa, ann, joku, täkäjäin, siraa, ann, joku, täkäjäin. Jälkäisä, pahshurun, saururin, voi, jälina, tuhja, täyssirun, on fudun. Nämme anna, näkä, almuuk, bima, joku, luo, huilehin. Vahd, batuikoo, jisena, janoilehin, anna, jä, وما أنت هذا بجبار من قسمك رعليم تصل المصلد قمت به هذا اللي قم بدر إننا قصبتهم لو فعل شيء أني المرين وما أنت هذا قمت به بجبار كحب بذان قصبة فذكر كواني قرانك قرآن من يخاف قل في كبعي وعدي عقاب تيدي وجودي غفكرة بيا قرانك كواني معناه ثكلا ألو تبرق مها يستدي قرانك وعدي بقى حينوم وقتها روح مركل وعدي قرآن كحديث قال له وعدي واني بالقرآن قرآن كما يخاف قفقي بقية وعدي قد جي جي عقابته إذا كبر صورة الذاريات وصورة كون إيه كوبات تسيبته قرآن ككريم كه آية هادئة ولا لحدا بلا خلاف بسم الله الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى الذاريات تباي شيء ما نقول نارته ذر وان تي ثورة شيء تباي شيء ثورة ما نقول نارته فالحاملات ضروريه حمبار يبا نقول نارته وقرن وقرن علاسه وقرن لود وقرن فالجاريات دوئه سعنه يبا نقول نارته يصنع فالمقسمات تكون قريبين يبا نقول نارته إنما توعدون وحديديه وهي قيامته لسادق الفرصة وإن الدين إسحاق المريثونا لو أقول أنتي العيشة وي. الله هو حكول الأرضي داريا ذو الطبايلها وحبيط طورانو مركز صعدان حاملات وغير النوى ضرورها روبك هم بارسن داريا جسر النوى الدنيا سلف فضت بدور دح صعدان مقسمات أمر النوى ملاكث أمور تأله أودي بقريب نساء ولا وحلي ذين جبوا رون إسحاق المريثونا عمر من خدامه يمد بالين ضبع بن عسل marka cidribal qow aan eeshay umar bin khaddab wuxuu gartay in ninkani uu mu'anid yahay oo waswas ku jira inta la soo qabtay ba boqol sheedan ku dhuftey guri ba laga yeyay lugu haya haddana markuu baxsooba boqol kale lagu dhuftey sidigu xaaladiisa والذاريات الضبايلة وحطوراً كُلَّارة ذرواً طوراً والحاملات الضرورة حنباراً كُلَّارة وقلاً عُليس فالجاريات الدنيا سُعلان كُلَّارة يُسرى صفدود وصعداد فالمقسمات الملائكة قيبسان كُلَّارة أمراً أمورها قيبسان إنما تُعجون وحد الإدين يباهي لسادق الرواي إن الدين إسعبال مرنتنا لواقع تدعوه والسماء السماء دي ما قودارت ديات الحبوب قروح دا صاحبك اهيد قَوْلٍ يدكن لفي قول قلباتكم سغاتين مختلفين اختلافا يفك ولا ليهن عنه حق من افك قفكي لليهي حبك ان تفاسير بدن بك بخيانه تي جير مختلف wa qaybsum ay say qaybtiide ku wa diide laftoodo qarwa saaxib baydihi qarwa ku han baydihi qarwa beenaalaydi yaqoodo asxilaafsan marka cidii alla kale leexinayo umba laga leexane xaq uu ad yahay wey hada كوه بيني لفتو لا أنت هسوى قولك يفكوا عنه عن الحق واللي من فك كوفك اللي يحنين قتلوالله عنذي الخراسون بين علياسه الذين كوهم يجو في غمرة مخور شرك أكود أحترن ساهون وهالماصن يسالون وحيدينايا أيانا واقرأته يوم الدين مالنت إسمال مالنت يوما مالين ويه هم اليوم على النار لا تجف سنول الغفنة ولا الغشيل سيد ذهب كل شيء لا وقال لهم على الدوقور ندمية فتنة امتحان كندمية وعقاب فتنة ندمية هذا كان الذين كيوه يكنتوا ما ظهيدين تستعجلون به كودد تجارم من ظهيدا وثل الخراسون والله الله بين علياش وأكو بين علياش وفي غمرة ساون في غمرة المخور بيكون شلان قال مع ساون بعد خبر ما كنجه قل يا سيدا سي أكبدنا ساون في غمرة سيدنا كفى عنه وحي ودين يان مالن تقيام اليوم الأول من التواع قارم بركاساله مالن تاسي ومالن تعذب كل يدكشيل الدانه سيد الذهب كل الله كسال هذه الدامية فتنة امتحان كان أذكر لحشران وكي هذا الهيد المجمدة اثنين وخمسين قتل وحال الله عن الخراسون بين علي ياشي بين القبيس هو الذين بين علي هم يجو في قمرة مخور كشرشيب مخور سين سهونه الباسان وقلب قدو غافل يسألون وحيوين يان أيانا يوم الدين ما لنت إسمال ما لنت gormey imanaysaa laba mar rumaysana ina iman doona waxa alla ku yiri yowma malin waye humiyow cala naar ee naarta duushada uftano ona lagu sheeli lagu imtixani yuqalo lahum haladhi duqudda dami fitnatakum imtixaan kan dadamiya hada kanu alladiki طربوا أحملهم executionا يُخ Vision conna обязательно خبه من أفهم ربيهم آل في resonance ليس ك naszego أن يكون هناك في обс stress ثم تلك وقت مع stare محسينون wah gratitude أحرارتها وجهة الله الله عليهitto فإلا ان هذا الفرح إن أحرار مثل هذه وكان طويل mí debe ومن السابق المرس PU لاحق صحورهنا هم يجوز يصفرون ويصير فارسنا وفي أموالهم حوله هذا حق الحق باكسو كان ليسائل قفقة بريضون كان يقول محروم يقفك محروم كعذ عذانو عشقه عد عشقه السنين الله سبحانه وتعالى وعليه هي متقيد تقوض المركي القرآن كله سوقان ضاع على ليش يعني ضاع دي إياه ثمان سنين لالين تي وينك سوين تي لما daacadu waa wanaagsamayn marka mutaqiinta allahooda caabuda ee allahooda ka baqaa jannooyin iyo uciyooyin ayn من min laban iyo ayn min asal iyo ayn min kada aakhiriina ma atam rubu wixaalasi qadanay qul ya wahidiin markay aduunka joogen wixii allah u keenay qadanay taagu xadiidi aakhiriina ee waxigaan ku hormaxay jannada ku galeen mufsinin baa yahay xisniin baahilay Allah baa caabud jireen bani aadamkay si fiican bay saaxan jireen quliyan maada waxa ka dhigan naafiya kanun qalilan yiru min al-layli ma yaj'uluna maba saaxanay tasuur ragal wax yar bay saaxanay baad subax markamaad in su'urti marka laga gaadana way istigfaarsanay ilaha wa waqtiga nabigu sifada uu ka cabray yanzilullah alla sudri saas nabiga cabray anagu maleyo uu soo dagay almin mustagfirin almin ta'ibu. qof ka habeenka marka istigfaarsanay otobakeenka wa la doon billaah fi nabigu nuzul bu ka cabray inagu inta u dhaafayno manajir oo فسر إنه ما ينص على أساسه إيمالي. مركز إن شاء الله هو حويه. صحوتي مركز تابع إسقفارسن. حاله هذا. وهاكود يصير حق. حق السوق اللي هو حليه لكن ما هو حق يقوه إسكجبوه يه. أو مساكين تقفك بريضون كورياء وحسياء إلى. يقفك محروم كه. قفكم محروم كه على الغوت المامي. قفك عن شقاه السنين. واح مشاهد الغادن. يا الغوت المامي. أم بريضون هين الضد marka waasaykadiin leeyna mahe عن fiican dad badan baale waxa xaq iyagu ay iska gooyeen way oo isku waajibiyeen way kuwa soo yim marka mutaqin tii bal mutaqin لم ku horeysba dad marke في <تصفيق> taqina kuwa Allah في baqa fi janati jindooyii bay ku sugnaanayaan iyo u ciyoonin iyo khamri wanaagsan iyo ما ربهم رب الجود محسين إنهم يوم كانوا حيا هايا قبل ذلك وقت كههر إنتين الجنة إما كهر محسينين كوصة مفلح كانوا حيا قليلا أنيروا من الليل هبينك بيجعون كوصة حذاء يعني أنيروا بهب كثا حجمن لا بد من سلبوا كذا وبالأسحار سحور هم يوم يستغفرون ويغفران للبنية وفي أموالهم حوله ذو حقوس الحق حق كجوا ليس عايلك أبليذونك والمحرومك وفي الأرض آيات وفي الأرض آدز وحقسوا آيات أدلوا وين تدل على قدرة الله تعالى للمقينين كوا يقين توباء قلب جوز في عينه هي وفي أنفسكم إذن كنفتينما أفلاتو بسردم يدان أركبوا الله لي آياتها دونك حقسوا نباتك يا يبورها يا yebiya saabu burganay wa ayad kuwada الله allah qudratisa ku tusinaysa way أن الله allahina sida ma نفتي karo آيات ayad ba ku jira daraasad isku sameeyd markii wana dhaacan yar ba laga abuuray meel sidaas ay baad ka soo baxday waxa waye indhahaan ila indhaha yaryar ee biyahay oo xubku arkay laga haagan yadu xukun maqleysaa arabkan مرحولين ما هو حيدهن محا مركز دراسة هذا ده ما بس سامي كرتيبة هذا بالمثل كلمة واحد لأن أتوقع هذا شم ركاد داونت سببها لون ثنا عديد مر كل لون تجوع عديد مرة يعده في كور الدواعي حروف سامي الكل هي عربي كحروف سامي وفي الأرض أتدد وها آيات أدي لوا وين للمقينين قوه يقينينها وقلبي بللوا كم بدأوا حواليان حواليا ككليا كوجفلا وفي أنفسكم نفتي إننا وحاكسوا عن آية فلا تبسوون أميدا يسركن استبرة استفيرية وفي السماء سماة وحاكسوا رزق عن خلقكم خلق جنبي واكسوا وما دركون وجه مني يوما تؤعدون وحي اللي ينوي جباهي أوحكم كعلى كرب كايمان فوالرب السماء سماة رب جازم كل دار سواه ليدول الأرض إنه وحى ليدين جباهي iy risqul lahaqul shay oo kale ana kumid ku tan diqoona adku hadlaysaan sida hadalkiin oo kale wax allaah wuxuu leeyahay samadu in oo gaayma risqi iga samadu khaayma wuxiliino yabo لكن هذا القوة بحثوا عدولي و مغلاسه نباه عيدي أسمع اللي يد هذا القويين تكملها نن هلفوشان ورجمية يعني أركو ييجي ميت بود بركا شو يدوبوا وروام حيوانوا كتابك قرآن كابلا وربا ليقول دون آخر ماشنا نكو أغري يبود بركا شو هالشي إنتو أوتة صبر ترى بركا warrigu ugu qadibal haddana wax kale ugu qadib markay aayadan u marayso wa rabbis samaa wal ardi wani ma ilaahi ka daariibu wari ilaahi ya ka daariibu ninki sidibuu ku dhiin marka هلا تاكها مكوي من الحديث الضيف إبراهيم إبراهيم مرسدي سوّركادي مكو من المكرمين الكراميج أو شرفت لها حق على لج كرامي إبراهيم أو كراميج إذ وقت دخلوا أي سجل عليه على إبراهيم فقالوا حن السلام نسلمك السلام قالوا حن السلام عليكم بكرتاه أنتم بدون قوم باتهين. منكرون مكرونا الجرنين بدون ما نقال فراغة وحوق على الهي خير كيسي سمينة وصورة هودوهي إليهم وقرّبهي يقول قالوا هودين لا تأكلون ما هو ذلك العنين ويوجي ما دين جبرايل يميكايل يسرافيل ورد يرقل قروح يا ايييي نبي إبراهيم إن الله يكتموهي وحببا معه نشرين ملكو يوجي ما دين ويسلامين وسلاما بيره السلامتي سحق عرابتا رفعها كحوق ku xog badan oo isagu jumlad يقول abuu ku salaamay iyaguna سلامة fiiliyab ay ku salaamay musallimuka salaama marka waxa yidhaahay ciraabta taas ka ku xog badan way salaameen marka suuida adinkaan waa iska qaaday idin ma naqaano isagoon u sheegin martida sidii loo idiyo martidu waa waajib in la أنتوا ماشين لقي كلا يا مديهينه، هرتوا دوساولينه، هذا نعونة مديهن أوربسينينه، أنا تأكلون بعون إنسان، وكم ومرسيد هذا بتهذي هل <سؤال> أتاكم مكويج من دون الله <سؤال> محمدهم، حديث الضيف <سؤال> إبراهيم، إبراهيم مرسيديس الشاك هذه مكويج من البقرامين اللكلام ييجو، الله نككره مثلنا، أقول أتكرام مثل، إذ وقت دخلوا عليه على إبراهيم، فقالوا واحد السلام نصلي بك السلام واقف صلنا qaluuhu salaamun alaykum no badqaliya du shiina antum idiku qawm qawm baatin munkarun wana gadanayn ayadan waxay noogu misaalin jireen khabarkii ogo an iyo mubtadihi ogo an inoogu misaalin jireen markay naxwada noo akhriyeen salaamtu jumlad salamu khabarkiba ka goan qawm munkarun mubtadihi ba ka goan faraqa wa siddu sid away oo luqadkay raaqada wuxuu u noqday ila ali fi fa jaa wuulayn bicii li dibi sameen goola suuratuuna waxa ay ahayd dibi salaam bay ahay dibi salaan marka dibi goola ho salaam buu keenay fa qarrabu udu wajii leem xaqoodu u وهو عبسي ده دا كوددناه من واسورة الدوران وش يكثي مرقار كي يعلن قاموس ديسكلابيون أبتشيدين يودا ثرمين بناء آدم هاي عبسي بوددناه فوجس هود دارا منهم من أجله في جذب صلخيفة عبسي قالوا حي الله تخف هبخ وبشروه عيوب بشريين بغلام ويلعليمه وعلمه وإسحاق ويلكاس فبشروه عيوب بشريين بغلام ويلعليمه وعلمه فأقبلت أمراته إسلاه تيسيبا سواقا بشيء في سرة بوق يده كسرت فسكت وين أرباح ذي وجهها وجه جيد أرباح ذي هل كاتنا من كيس كات أرباح ذي وقال دحيثني أنا أنا عجوزين هربان عظيم لو ولد كيف ألي جسالو لبيب أبسبب كذا لبيب مركز ورا بقى بدك على بشارة بدك لا قوم اللط بيكوص على ولسه هلا جاية وبشارة بدك لا يودان وحيدهن هباقن هعبصن عن علم قالوا قب اسلام تي ما مركي ما قشيل <سؤال> وييل با داليسان يييدو اوردو او دووا غو هلكا اسكا دربا خيسه ها با عجوز وهذا كبير بغلام ويل علي من أو علم له فغلطه نبراته هو في سرة بوق يلا كن حشرته فسكت وين ربح ذوجه وتجه ذرب هذه هل كاد نبنا كه وقال دحيت أنا وقال ربك ربك أنا وعجوز هربانة عظيم الأوليم مدلسه ومرك هذا ليه ذهب مدلسرين سأنودله مركا قالوا حين كذلك سداس أنا كلانه يقال ربك ربنا إن أتنا ليسوا الله بيت. كذلك قال ربك Ishaq, bajda li dunta, ishaq il-bakohri juju, Ibrahim muħal Ismail Ishaq il-bakohri juju, ishaq il-bakohri juju, ishaq il-bakohri juju, ishaq il-bakohri juju, ishaq il-bakohri